7. استمع إلى العبارات ثم أعدها واكتبها في دفترك 1. بطارية الهاتف الذكي 2. شاحن الهاتف الذكي 3. الحاسوب اللوحي 4. التلفاز الذكي خمسة الساعة الذكية ستة الشاحن المحمول سبعة التطبيقات ثمانية شبكة الاتصال